بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض احرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع ان مع العسر يسرا ان العسر فاذا فرغت فانصب وا ربك فصبر